بسم الله الرحمن الرحيم الشريط التاسع عشر عليه بقية ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبرزي المجلد الأول الوجه الأول يبدأ حالا. وقال آخر لست أعني كوث العراق ولكن شرت الدور دار عبد الدار ولقائل أن يقول إن خيرة وشرة أخرجت من ذلك الباب لأنك إذا قلت هذان أفضل بني سليم فإنما تريد هذان الفاضلان منهم ولا تريد تفصيل الرجلين عليهم أجمعين والنؤي حفيرة تحفر حول البيت لتدفى عنه السيد ويجوز أن يكون الطائي جعل النؤية والوتدة شري الربع لأنهما يحيجان الأسف والبكاء ولا يمتنع أن يكون قال ذلك إذ لا ينتفع بهما فالوكد يترك في الديار لأن العوض منه موجود ولأنهم أينما حلوا قدروا قب على اتخاذ نؤي حاشية جاء فيضاء قال الآمدي جعل النؤي والوكدة الربع لأنهما قد يوجدان في الربع ولا أنيس به ويخرب ويمحوهما باقيان وكذلك الأسافي وليس سائر الآلات كذلك التي لا توجد إلا بوجود أهلها فإذا رأيتها علمت أن القوم حضور مثل خيمة أو خباء أو سقاء أو دلو أو حبل أو جفنة أو ما سوى ذلك من الآلات التي إذا ارتحلوا احتملوها معهم انتهت الحاشية البيت الثاني عشر سأخرق الخرق بابن خرقاء كالهيط إذا ما استحم في نجد حاشية ميم ولام وسين وضاء من نجد انتهت الحاشية الخرق متسع من الأرض وابن خرقاء يريد به جملا من ولد ناقة خرقاء تلاعب بيديها من سرعتها في السير فقوله ابن الغزان وانما جاء ابن لإقامة الوزن ومقصود القول النابغة واقتع الخرط بالخرقاء فجعلت بعد الفناء تش العمل وقال قوم نصفت الناقة بالخرقاء لأنها مشبهة بالمرأة التي ليست بالصناع ولا يجب أن يكون ذلك والله أعلم وقد قالوا في الشاه إلا صناع الرجل خرقاء اليد حاشية قال ابن المستوفى والإنشاد الصحيح قوله فهي صناع الرجل خرقاء اليد انتهت الحاشية وقال آخر كفلتها رحلي إليك فضمنت إبلاغه خرقاؤها وصناعها وإنما بني البيت على ما تقدم من أنها لا تفسن العمل والأيق ذكر النعام والنجد العرق واستحم من الحميم وهو العرق والأجود أن يكون الحميم ها الماء الحار أي كأنه قد استحم من تثرة عرق البيت الثالث عشر مقابل حاشية يعود خرم في نسخة اباء ونون ينتهي عند البيت الثلاثين انتهت الحاشية في الجديد صلب القرى لوحك من عجبه الى كتده مقابل اي ابوه وامه من ولد الجديد وهو فحل حاشية في الصولي هو فحل كريم انتهت الحاشية ولوحك أي لز خلقه بعضه إلى بعض يقال تلاحك البناء إذا كان كذلك والقرى الظهر والعجب أصل الظنب ويقال لمؤخر الكثيب عجب والكتد نجتمع الكتفين يقال بتسر التاع وفتحها البيت الرابع عشر تامته نهده مداخله ملمومه محزئ له أجده التامك السلام الطويل والنهد الضخم المرتفع وملمون من لمنت الشيء إذا جمعت بعضه إلى بعض ومحزئل منتصب وأجد, وأجد موثقة الخلق والهاء في تامكه وما بعده راجع إلى القرى وأكثر ما يستعمل الأجد في صفات إناث وربما استعمل في المذكر قال النابغة هل تبني غنيهم حرف مدربة أجد الفقار وإذلاج وتهجير حاشية مختار الشهر الجاهلي الجزء الأول صفحة 218 انتهت الحاشية فأنه قال أجد الفقارها فإذا حمل الفقار على التذكير دل على أن الأبد يستعمل للمبتل البيت الخامس عشر إلى المفدى أبي يزيد الذي يضل غمر الملوك في ثمده أي سأخرق الفلاتة إلى أبي يزيد ببعير هذه صفته والثمد الماء القليل أي يقل كثير الملوك في قليله البيت السابس عشر ظل عفاة حاشية في ضاء في الكتاب العجمي ظل نداه او حياة بان تنكير عفاة غير مستحب وقال ابن المستوفى الرواية عفاة ولم اجد ما تره في نسخة ما ولا بأس بتنكير عفاة وان كان التعريف اجود انتهت الحاشية يحب زائره حب الكبير الصغير من ولده البيت السابع عشر إذا أناخوا ببابه أخذوا حكميهم حاشية وموضاء حكمهم انتات الحاشية من لسانه ويده أن يستفيدون من ماله وأدبه حكميهم حاشية قال ابن المستوفى الصحيح أنه مثل قوله ترني بأشباحنا إلى ملك نأخذ من ماله ومن أدبه انتهت الحاشية البيت الثامن عشر من كل لفان زت حاشية قال الصني ويروى زاد في اود الاموال حتى اقام من اوده انتهت الحاشية من كل لفان زت في اود الاموال حتى اقمت من اوده اوده اعجاجه اي اذا اناق ببابه من كل حزين وقوله زدت في اوده اي زدت في فساد مالك بالتبديل والتفريق بإصلاح حاله به البيت التاسع عشر مستمطر حل من بني مطر بحيث حل الطراف من عمده مستمطر ان يطلب فضله وجوده كما يطلب المطر من السحاب حاشيه روى الخارزنجي مستمطر هو مستنطر بكسر التاء وقال من صفة السائر اللهفان فهو طالب المعروف ومن فتح الطاء فهو من صفة المندوح اي هو مسؤول وقال المرزقي مستنطر مستعطا مستجدا حل في قومه وعشيرته في ضرورة المجد واعلى شوامخه كما يحب الطراف وهو البيت من الادم من عمضه اعلاها اذ كان يخشاه وهي تحت والعمد جمع عمود او عماد وهذا الجمع يقل وعلى قلته فقد جاء مثل ايهاب وعهب واديم وادم انتهت الحاشية وبنو مطر قوم الممدوح والطراف قبة من ادم يريد انه اعظم قومه شرفا وانه قد فضلهم بمكارمه إلا أنه قد جعلهم يطلونه ويحملونه إذ الطراف لا ثبات له إلا بالعمل البيت العشرون قوم غدا طارف المديح لهم ووسمهم لائح على تلده تلد جمع تليد وهو القديم أي مدح قديما وحديثا إذ كانوا يتنافسون في اكتناء المكارم ويتشابهون في طلب المعالي فحديث المتح لهم وقديمه ظاهر عليه اثرهم غير غفل من علامتهم ووسم بالسين غير معجمة اي علامة بالميسم وهو اشبه من الوشم بالشين في هذا البيت لان الوشم يستعمل في الاكف والاضرع البيت الحادي والعشرون فهم يميسون البخترية في بروده حاشية أبراده انتهت الحاشية والأنام في برده حاشية قال الصولي ويروى في جديده والأنام في جرده وكذلك يرويه أبو مالك انتهت الحاشية يميسون أن يختالون والبغترية من التبخطر ونصبها على المصدر نحو اجتمل الصماء وفرق في هذا البيت بين البرود والبرد لأن الضرود تكون مكمنة والبرد في قول بعضهم من الصوف ليقول فهم في حلل المديح أي مهذبه وجيده لأن مناقبهم وفضائلهم تملي على الشعراء ما يستحقونه من الثناء والذكر الجميل ما لا يستحقه غيرهم والناس في برده أي أكسيته لأنهم لم يستحقوا من الشعر إلا هذا القدر حاشية قال الصوري هم في ثياب المتح جديدة والناس جميعا في ثياب خالدة انتهت الحاشية البيت الثاني والعشرون لا يندبون القتيل أو يأتي الحول لهم كاملا على قوده هذا معنى يوصف به الممدوحون يقول هؤلاء القوم إذا قتل منهم كثير لم يبكوا حتى يأخذوا بثأره وبالغ في صفتهم بالصبر فجعلهم لا يبكون القتيل حتى يأخذوا بثأره ويمضي على أهرهم بالثأر سنة وأصل القود من أن يقاد القاتل إلى رف المقتول فيقتلوه به البيت الثالث والعشرون إناء مجد ملآن بدور في صريحه للعلا وفي زبده حاشيه راوي فارذنجي في زبده بضم الزاي والباء فقال في زبده وقال هي ثمرته هي ثمرته وهذا مثل ومن روى زبده بفتحها يعني رغوته وهذا جيد انتهت الحاشية لما جعله ملآن من المجد جعله إناءا أي بورك للعلا في خالصه وزبده لأنها تزيد بهما كرما وفخرا البيت الرابع والعشرون وهب عز تجري السماحة في حدوره والإباء في صعوده حاشية طرك التبرزي شرح هذا البيت على كثرة القول فيه قال الصوني جمع صعود مثل جزور وجزر يقول من سامحهم وهتاهم من جانب النين لانوا له وضرب لهم مثلا من الحضور ومن عازهم اي غالبوهم غلبه ومثله السعود يقال وقع في صعود وهبوط وحضور وقال المرزوقي يقول هو جبل عز سماحته في فضور أي في سهلة المنازل تنصب على طالبها فتجيئه عفوا كالماء اذا كان في انحضار وفي صعوده اي اعلاه بحيث لا يرام ولا ينال وقال الخار زنجي في صعوده في صعوده بفتح العين والصاب وقال ابن المستوفى ولو جعلت السماحة من العطاء لكان قولا وجعلها تجري في الحضور لتقرب من المستميح وتسهل وجعل الإباء في الصعود لأنه ارتفاع عما لا يرضونه قال وبعد أن كتبت ذلك وجدت في كتاب الخار هم هضب عز ثابت تجري سماحته السهلة في حضوره من أعلى أي سماحته سهلة تجري من الارتفاع إلى الحضور وإباءه صعب فأنه يجري من الحضور إلى السعود وذلك ما لا يكون انتهت الحاشية البيت الخامس والعشرون يزيد والمزيدان في الحرب والزائدتان الطردان من مصده مصد يمه مصاب وهو أعلى الجبل أي هؤلاء كلهم معاقل يتحصن بهم وبمجدهم في الحروب والمواضع الصعبة البيت السادس والعشرون نعم لواء الخميس أبت به يوم خميس عالي الضحى أفده ذكر الضحى والغالب عليها التأنيث وإنما بان تذكيره في قوله أفي به لو أنث لقال أفدها هو أصل الأفد العجل وقد يجوز أن يقال أفد الرجل إذا أشرف أي نعم لواء الخميس الجيش اللواء الذي رجعت به يوم الخميس وكان عقد له على أرمينية البيت السابع والعشرون خلت عقابا بيضاء حاشية سين ويروى خلت العقاب البيضاء انتهت الحاشية في حجرات الملك طارت منه وفي سدبه يعني الراية تشبهها بالعقاب وقد تسمى الراية نفسها عقابا ولم تردها هنا إلا التشبيه وإذا قيل حجرات الملك فهو جمع حجرة ويجوز ضم الحاء والجيم معا ويجوز فتح الجيم والضم أجوب ومن روى حجرات أراد جمع حجرة وهي الناحية والسدد جمع وهي الباب وقيل بل السدة فالظلة حاشية روى الخار زنجي به وقال إذا نظرت إلى هذا اللواء في الهواء حسبت أن عقابا بيضاء طارت فحملته في الهواء انتهت الحاشية البيت الثامن والعشرون فشاغب الجو وهو مسكنه رقات للريح وهي في م... من مدده شاغرف على من الشغب يعني اللواء البيت التاسع والعشرون ومرته لوابته على أسمر متن حاشية خذا روى طب العلاء أسمر لبن وعليها شرف التدريزي انتهت الحاشية يوم الوغى جسد أي قد لصق الدم فهو كالجثام يهفو يقرب وذوابته ما اصبل منه من الجانبين ويعني بالمتن ما ظهر منه من جوانبه كلها من أوله إلى آخره لأن كل ذلك يسمى متن ان بيت الثلاثون مارنه لابنه مثقفه عراسه الأكف مضطرد هذه الهاءات كلها تعود على لدن في البيت الذي تقدمه عين المارن الذي قد مرن أيلان والعراس الذي يهتز وهذه الهاءات التي في قوله مارنه لدنه مثقفه وما بعدها من الهاءات راجعة إلى لدنه وإذا صحت الرواية على ما ثبت فالأجود أن يضاف إلى لبن وذلك أشبه من أن تكون الآآت في جسد راجعة حاشية ينتهي هنا خرم نسخة إيباء نون انتهت الحاشية على يوم الوغى وإن كان ذلك جائزا إذ كان الأحسن أن يقال مررت برجل حسن الوجه جميل فيكون أوجه من قولهم مررت برجل حسن وجها شميله فالأجود أن يكون أصمر منعوتا بشيء نظاف إلى يوم الوضع مثل أن يكون أصمر دامي يوم الوضع فيدل على ضعف الرواية الأولى تكرير لبن على أن ذلك جائز وفي بعض النسخ أسمر متن حاشية يلوية سين وميم ولام انتهت الحاشية وهو صح وأوجه البيت الحادي والثلاثون تخفق أفياؤه حاشية سين وميم ولام أثناؤه وروتها ضاء وقال أي أعطافه وقال المرزقي أي أفياء هذا العالم فمقاتلة الشجعان عنده صيدنا انتهت الحاشية على ملك يرى طراض الأبطال من طرده تخفق أثياؤه على ملك يرى طراض الأبطال من طرده البيت الثاني والثلاثون نال بعار القنا ولابسه مجدا تبيت حاشية هاشين تبين وقال الصلي عروى فدان الجوزاء انتات الحاشية مجدا تبيط الجوزاء عن امده خ اي تبيط قاصرة عن غايته اي مجدا عالية المعنى انه نال المجد بالقنى الذي لا رايات عليه وهو العاري عنده ولابسه ما كان عليه رايات وقيل اراد بالعاري الرمح وباللابس القلم لأن المداد الذي يخضب أعلاه به كاللباس له حاشية هذا الوجه هو ما قال به المرزوقي انتهت الحاشية وقيل العار ما يحارب به واللابس ما جعلت عليه الرؤوس ذوات الشعور لأن شعورها تكون له كاللباس وقيل العار ما كان خاما لا يعمل به للغنى عنه بغيره واللابس ما يستعمل فيكون مصطورا بيد مستعمله حاشية روى الصولي من أمده وقال اي مجدا غايته الجوزاء وقال ويروى يدان الجوزاء عن أمده وعار القنا ما قاتل به ولابسه ما لبس الألوية التي عقدت له وقول ابن المستوفى هجود هذه الوجوه أن يراد بالعار ما لا رايات عليه وباللابس ما عليه الرايات ويجوز أن يريد بالعار الذي لم يتلبس بالدم وهو الذي ذكره فقال أسمر متن يوم وغى جسده انتهت الحاشية البيت الثالث والثلاثون يعلم أن ليس للعلى لقم قصد لمن لم يطأ على قصده النقم الطريق الواضح والقصد اي قاصد والقصد جمع قصبه وهي الكثرة من القنا وغيره ويقال قصدت العصا من الشجرة اذا قطعتها منها والهاء في قصده راجعه الى القنا حاشيه قال الصولي يقول من لم يط على قصد الرماح وهو ما تكسر منها لم يكن في طرق المجد انتهت الحاشية البيت الرابع والثلاثون يا فرحة الثغر بالخليفة من يزيد المرتضى ومن اسده كان ليزيد بن مزيد ولد وقال له اسد وقد ذكرت الشعراء واصحاب اللغة ينشدون شعرا يجب ان يكونوا اخذوه عن شاعر من اهل البادية مدح به يزيد بن مزيد وهو دعقت الى سبب الامام ركابنا حتى تخون نية الدعق حاشية الداق وطء دادة الارض بشدة اللسان نادة دعقات تات الحاشية عذقت يزيدا بالسماحة قومه وعلى منه اسد لهم عذقه الحاشية عذق وصف الرجل بخير او شر حتى عرف به اللسان مادة عذق انتهت الحاشية والخليفة من يزيد خالد بنه ونسبهم الى الثغر لانهم امراءه البيت الخامس والثلاثون تدرم ناراه في قرا ووغا من حد اسيافه ومن زنده أي في الوغى من حب أسيافه وفي القرى من زنده جمع زنان البيت السادس والثلاثون ممتلئ الصدر والجوانح من رحمة مملوثهن من حسده أي من رحمة رجل مملوء الصدر والجوانح من حسده البيت السابع والثلاثون يأخذ من راحة لشغل ويستقي ليبس الزمان من فأده عين لبؤس الزمان وفأد الندى ومكان فأد أي ند, اي ند يقول هذا الممدوح يذكر في الرخاء حاله في البؤس وفي الراحة ما ينتظر من الشغل البيت الثامن والثلاثون فهو لو استاع عند اسعوده حاشية قال الصليور في توسعه انتهت الحاشية لحز عضوا من يومه لغده ان يتخذ الصنائع عند الاحرار اذا اقبلت الدنيا عليه لتبقى له ذخائر الشكر اذا ابرت عنه حتى لو قدر ان تكون صنيعته من بعض اعضائه لفعل البيت التاسع والثلاثون إذ منهم من يعد ساعته الطلق عتادا له على أبده خاء ويروى عيارا حاشية هي رواية سين وميم ولام وجاد في هاء باء وروها الخارزنجي في ضاء وقال أي وفاء والعيار الذي تستوي به المكاييل لأنه واف صحيح انتهت الحاشية إذ منهم أي من الناس من روى عيارا فمعناه انه يقدر ان سائر ايامه الباقية ايارها ما هو فيه فيكون ابدا مثل ما يشاهد ومن روى عتادا فمعناه ان من الناس من بعد ان ما هو فيه من الدعة ان من الناس من يعد ان ما فيه من الدعة والخصب عدة له على باقي ايامه حتى لا يقدر الظهر على ان يتنكر له ويتبدل فيما بعد البيت الاربعون الوى كثير الاسى على سودد العيش قليل الاسى على رغده يقول هو كثير الاهتمام بالسودد في ايام عيشه وقليل الاهتمام برغده وخصبه اي إنما يهمه أمر السؤدد لا أمر المال وكثرته فإذا سلم له ذلك لم يبال بغيره في الأصل ألوى كثير الأسى على ثورة العيش أي شدته انتهى الوجه الأول انتهى الوجه الأول